بسم الله الرحمن الرحيم الشمس ابوهاها والقمر اذا تلاها وهن لله جل جلا والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها وان شئ وما سواك فالحمها فجورنا وتقوانا وقد اصلح من زكىها وقد قابا من درسانا كما بسمود بقر وانا ان ذا سوجد فَأَظْهَرَ نَرْمُ الرَّسُولُ اللَّهُ نَا قَتَلَ اللَّهُ وَشُكْرَ يَا كُنَّا نُصَعْفُرُهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِم رَبُّهُم بِذَنبِهِم فَشَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ قَبَ